وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون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 لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إن الناس قبله وقيل قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم رسول الله صلى الله عليه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لانظر أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما تبينت وجهه أي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب أنا أول شيء سمعته تكلم به أن قال يا أيها الناس افشوا السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام إخوة الإسلام هذه وصايا غاليه من وصايا من بعده ربه رحمه للعالمين ووصفه بانه بالمؤمنين رؤوف الرحيم في تمسك بها سعادة الدارين وقره العينين فاسمعوا معه واستعينوا بالله على العمل تسعدوا الوصيه الاولى من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس افشوا السلام ان افشاء السلام يصف في القلوب إن السلام يصف القلوب ويطهرها من الضغائن والموده كما في الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اول ادلكم على شيء هلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم وقال صلى الله عليه وسلم أفش السلام تسلموا وقال عليه الصلاة والسلام أفش السلام بينكم تحابوا وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن اولى الناس بالله أعبد الناس وأطوع الناس لله عز وجل من بدأ الناس بالسلام فعن أبي امامه رضي الله عنه السلام اولى الناس اي اطوع الناس واعبد الناس لله من بدأ الناس بالسلام وخير الناس من بدأ الناس بالسلام كما قال عليه الصلاة والسلام وخيرهما الذي يبدا بالسلام وأبخل الناس من دخل بالسلام كما قال عليه الصلاة والسلام أعجز الناس من عجز عن الدعاء عجز الناس من نهجزه عن, عن الدعاء وابخل الناس من دخل بالسلام والسلام اخوه الاسلام تحيه مباركه كما سماها رب العالمين قال تعالى فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه واقلهم السلام عليكم واكثره السلام عليكم رحمة الله وبركاته وللمسلم بكل كلمة من هذه الكلمات عشر حسنات كما بين النبي عليه الصلاة والسلام عن عمران بن حصن رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم جلس فقال عليه الصلاة والسلام عشر وفي روايه ابي هريره قال عليه الصلاة والسلام عشر حسنات ثم جلس آخ فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام عشرون اي عشرون حسنة كما في رواية ابي هريرة ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ثم جلس الرجل فقال عليه الصلاة والسلام ثلاثون اي ثلاثون حسنة والله تبارك وتعالى يقول واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها فاذا قال القائل السلام عليكم فقلوا عليكم السلام ورحمة الله او قلوا عليكم السلام فان قال السلام علي رحمة الله، فقلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو عليكم السلام ورحمة الله. فينقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقلوا عليكم السلام ورحمة الله و. مغفرته ثبتت هذه الزياده عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن آداب السلام البدء به قبل الكلام كما قال عليه الصلاة والسلام السلام قبل الكلام وقال عليه الصلاة والسلام من بدأ بالكلام تجيبوه, تجيبوه. إذا, دخل اذا دخل عليك داخل, داخل فكلمك قبل ان يقول السلام عليكم فقل, فقل, فقل, فقل, فقل, فقل السلام عليكم, عليكم اولا أو من بدأ بالكلام قبل برق السلام, برق السلام فلا تجيبوه ومن, ومن اداب السلام كما بين النبي عليه الصلاة والسلام يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير ويسلم الصغير على الكبير هكذا قال النبي الامين عليه الصلاه والسلام ومن اداب السلام ان تسلم على الصبيان كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث انس قال مره النبي عليه الصلاه والسلام على غلمان يلعبون فسلم عليهم عليه الصلاه والسلام مع جلاله قدره وعلو منزلته وارتفاع شانه كان يسلم على الغلمان وهم يلعبون صلى الله عليه وسلم ثم علموا عباد الله أن من فضائل السلام انه من موجبات المغفره من فضل السلام انه من موجبات المغفره كما في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا فاذا يتفرق يتفرق يتفرق. قابلت اخاك, اخاك, اخاك, اخاك فسلمت عليه وصافحته غفر الله, الله لكما الله ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان لهما قبل أن يتفرقا وفي حديث حديث, حديث قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده بيده وأخذ بيده تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر فمن, فمن فمن فضائل السلام أنه من موجب المغفرة. المغفرة. ومن فضائل السلام انه من موجبات الجنة كما في هذا الحديث الذي معنا أنا عن على ابن سلام. سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام فدخل الجنة, الجنة بسلام فيا أيها الناس أفش السلام والحضر كل الحضر من القطيعة الحضر كل الحضر من الهجر والقطيعة الهجر والقطيعة حرام بل من موجبات النار كما, كما قال, قال عليه الصلاه والسلام ان ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم سلم. لا يحل, لا يحل المسلم ان يحرم لا يحل لمسلم, لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث اي فوق ثلاث قال عليه الصلاه والسلام ويلتقيان فيريد هذا خيرهما الذي يبدا بسلام وقال عليه الصلاه والسلام, والسلام. من هجر اخاه فوق, فوق ثلاث, ثلاث فهو ثلاث في النار في الا ان يتداركه الله, الله. برحمته من هجر اخاه فوق, فوق ثلاثة, ثلاثه ايام فوق ثلاث فهو في النار الا ان يتباركه الله برحمته وقال عليه الصلاة والسلام حجر المسلم سنة تخاصم اخاك سنة حجر المسلم سنة كسفك دمه فافشوا السلام يا معشر المسلمين كما امركم النبي عليه الصلاة والسلام يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام فالوصية الثانية من وصا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واطعم الطعام فان اطعام الطعام من موجبات الجنة وتركه من موجبات النار قال الله تعالى ان الابرار لفي يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويقيمون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما, ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إننا خاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسعورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنة يتسألون عن المجرمين. ما سلككم في سقر? لماذا دخلتم النار? ما سلككم في سقر? قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وقال تعالى عن صاحب الشمال فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ضراها لماذا يرى قال انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وبينا لنا رب العالمين ان عدم الحض على اطعام المسكين عنوان الكفر برب العالمين. قال تعالى ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. بين لنا ان خير الناس من اطعم الطعام قال عليه الصلاة والسلام خيركم من اطعم الطعام ورد السلام خيركم من اطعم الطعام ورب, ورب السلام كما في حديث الصحيب رضي الله عنه وكان يكثر من اطعام الطعام ويقول حملني على ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام غيركم من اطعم الطعام ورب السلام هكذا اخوه الاسلام اطعام الطعام من موجبات الجنه وتركه من موجبات النار ثم علموا ان اطهام الرجل رجل اهله رجل وعياله يدخل الطعام. <طعام>. اطعام الرجل <خش> اهله وعياله في مح مح يدخل في اطهام الطعام ان احتسب ذلك كما بين عليه الصلاة, الصلاة والسلام. قال, قال عليه الصلاة والسلام. صلى صلى صلى صلى دينار انفقته في سبيل الله. الله. دينار انفقته في رقبه. دينار اتصدقت به على مسكين. دينار انفقته على اهلك. اعظمها اجرا. الذي أنفقته أنفقت على أهلك. أهلك، الدينار،, الدينار. المال الذي تنفقه على أولادك. أولادك. كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. فالصدق على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق الرجل نفقة على اهله يحتسبها كانت لفهي له صدقة. إذا أنفقت على اهلك واحتسبت هذه النفقة، الله تبارك وتعالى يجعلها لك صدقة، كما قال. عليه الصلاه, عليه الصلاة والسلام, والسلام يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام الوصيه الثالثه من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا الارحام الارحام هم الوالدان والاخوه والاخوات, والأخوات والأهمام والعمات والاخوال والخالات وابناؤهم وبناتهم ولكن اولى الناس بالبر والصلة والمحبة والمودة والرحمة والشفقة والكرم والاحسان الوالدان اولى الناس بالبر والصلة والمحبة والمودة والرحمة والشفقة والكرم والاحسان الوالدان قدم لك ما قدم لك ابوك ابوك. ومن يخدمك في خدمة امك. لذلك اخوة الاسلاح امرنا الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين والاحسان اليهما ولو كان على غير الدين. ولو كان على غير الدين. والله أمرنا ببر الله امرنا ب والاحسان اليهما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقال تعالى قل تعالوا اتبعوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. وقال تعالى وقدر ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افا لا وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال تعالى ووصينا الانسان بوالده حسنه وقال تعالى ووصينا الانسان بوالده احسانا امه حملتهم كرها, كرها, كرها ووضعته كرها, كرها وقال تعالى ووصينا الانسان بوالديه حملت امه وهنا على وهنا وفصاله في عاميه ان اشكر لي أنت ولوالديك إلي المصير, الي المصير. انتبه وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به إن كان مشركي كافرين فاجرين فاسقين وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك لي به علم فلا تطهم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما الطاعه في المعروف لا طاعه لمخلوق ما وصيه ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفه وصاحبهما في الدنيا معروفه واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجاكم فانبئكم بما كنتم تعملون وقال عليه الصلاة والسلام ان الله يوصيكم بامهاتكم ان الله يوصيكم بامهاتكم ان الله يوصيكم بامهاتكم ان الله يوصيكم بابائكم الله. ويوصيكم بالاقرب فالاقرب وبين لنا نبيه صلى الله عليه وسلم, وسلم. أن رضى الرب تبارك زم. وتعالى في ردى الوالدين وصحت الرب في صحت الوالدين قال عليه الصلاة, الصلاة والسلام رضى الرب تبارك وتعالى في ردى الوالدين. الوالدين وصحت رد الله تبارك, تبارك وتعالى, تبارك وتعالى في صحت الوالدين وفي رواية رضى الرب في ردى الوالد وصحت الرب في صحة الوالد وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم سلمه ان بر الوالدين والاحسان اليهما من احب الاعمال الى الله بل افضل من الجهاد في سبيل الله كما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي العمل يحب الى الله قال الصلاه على وقتها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله فقدم الجهاد على فقدم بر الوالدين عن الجهاد في سبيل الله ثم اعلموا ان النبي عليه الصلاه والسلام كما امرنا بالبر نهانا عن العقوق وبين ان العقوق من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله كما في الحديث عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبيكم باكبر الكبائر الا انبيكم باكبر الكبائر ألا بيكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا, يا رسول الله قال الاشراك بالله, بالله. وعقوق الوالدين وجلس وكان متجئا ثم بيبقى. قال بقى. الا وقلوا زور بقى. وشهادة الزور قال بقى. فما زال بقى. يكررها بقى. حتى قلنا ليته سكري ثم اعلموا ان من أن شروط قبول الاعمال الصالحه لها. من الابناء ان يكونوا بررة بابائه اعلموا معشر الأبناء, الابناء ان من شروط قبول الاعمال الصالحة من الانسان ان يكون بارا بوالديه، فاذا كان عاقا لوالدي لا يقبل له منه صلاة ولا صيام ولا نسه هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام قال, قال علي الصلاة عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا, لا يقبل الله منهم, منهم صرفا ولا عدل عاق ومنان, ومنان ومكذب مكذب مكذب بقدر, بقدر, بقدر فالعاق ولدي لا يقبل الله منه صلاة ولا صيام ولا, ولا, ولا نسك كما في الحديث كما في عن عمر بن مر الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه الله. فقال يا رسول الله أرأيت, أرأيت. إن شهدت إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمت وأديت زكاة مال وحججت البيت فماذا لي وفي رواية فمع من أنا قال عليه الصلاة والسلام من مات على ذلك فهو مع النبيين والصديقين والشهداء ثم ولى الرجل فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف قلت قال قلت يا رسول الله ارعيت بي شهدت لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت صلاه الخمس وصمت رمضان وقمت واديت زكاه مالي وحججت البيت فما من انا قال عليه الصلاه من مات على ذلك فهو من النبيين والصديقين والشهداء ما لم يعق والديه سارني بها جبريل الالف ما لم يعق والديه فالحضر كل الحضر من العقوق ثم اعلموا ان دعاء الوالدين مستجاب اما بخير واما بشر قال عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات يستجاب لهم لا شك فيهن دعوة المظلوم يعني على دعوة المسافر ودعوة الوالد لولده. ولدي. وفي رواية, رواية. قال عليه الصلاه والسلام روناه روناه ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة, دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. فدعوة الوالد لولده مستجابة ودعوة الوالد على ولده بشر مستجابة بلا شرط ولا قيد بلا ولا قيد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة فتح الباري ان الامام البخاري رحمه الله فقد عيناه في صغره ذهبت عيناه فقد بصره سبع سنين فدعت, فدعت أمه, امه له, له وقالت اللهم رد له بصرة. عليه بصره اللهم, اللهم رد عليه بصره قالت, قالت, قالت فرأيت فاصبح وقد رد الله بصر البخاري رحمه الله فدعاء الوالدين مستجاب اما بخير واما بشر على النقيض ذكر ابن قدام المقدسي رحمه الله ان هناك شاب كان يقال له منازل وكان له والد صالح يسمى لاحق وكان منازل شديد وكثير العقوق بابيه وكان ابوه كل يرى ولده على ذنب يقول يا بني اتق الله واستقم على شرع الله بين لله مقامات وما هي من الظالمين ببعيد فراه يوما على ذنب فقال يا بني اتق الله واستقم على شرع الله بين لله مقامات وهق وسطوات وما هي من الظالمين ببعيد فما كان من الوجه اللطم طمى أباه, أباه, اباه على قد فحلف ابو بالله فحلف ابو بالله مجتهدا لا ياتين البيت الحرام ويدعو على ولده حلف ابو بالله مجتهدا لا ياتي الحج وخرج الناس للحج خرج الرجل خصيصا ليدعو على ولده فلما طاف بالبيت تعلق باسطار الكعبة ثم قال يا من اليه اتى الخجاج قد قدموا عرض المهام من قرب الواحد الصمضي هذا منازل لا يرتد عن عقبي فخذ بحقي يا رحمن من ولدي هذا منازل لا يرتد عن عقبي فخذ بحقي يا رحمن من ولدي وكأن هذه الدعوة اخترقت السماوات العلى، وكان الله تعالى قال ماذا تريد ان اصنع بولدك فقال فشل منه بحول منك جانبه يا من تقدس لم يولد ولم يلد فلم يستتم كلامه الا شل جانب ولده الايمن فالبر البر والحضر البر الحذر من العقوق اقول قولي هذا استغفر الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين <تصفيق> ولا أعذنا إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا, إلا, الله, إلا, الله, إلا, الله, إلا الله, الله, الله علي الصالحين أشهد أن محمد حمده رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فيا إخوة الإسلام أولى الناس, الناس بالبر والصلاة والمحبه والمور والرحمة والشفر والكرم والاحسان الوالدان ثم الأقرب فالأقرب كما قال عليه الصلاة السلام. والسلام أختك وآخا ثم ادناك فادناك ثم الأقرب فالأقرب كما قال عليه الصلاة والسلام فصلوا أرحمكم, أرحمكم كما امركم ربكم وكما وصاكم النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وصلوا ارحامكم وقال عليه الصلاه والسلام بلوا ارحامكم ولو بالسلام بلوا أي صلوا ارحامكم ولو بالسلام وقال عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه قاطع اي قاطع رحمه إن القطيع من موجبه النار كما قال تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض اولئك الذين لعنهم الله, الله. فاصمهم واعمى أبصارهم. ابصارهم. ثم اعلموا, أعلموا أن, حقيقة ان حقيقة الصلة تصلهم وينقطعوه. وينقطعوه. كما قال, قال عليه الصلاة, الصلاة والسلام لعقبة بن عامل. عامل. يا عقبه يا سل من قطعك واعطي من حرمك واعفو عم من ظلمك. ضلم. وقال, وقال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قدعت رحمه وصله وامرنا النبي صلى, صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم ان تصدق على المسيء من ذي الرحم اخوك او أختك, اختك او اي, أو أي, إنسان, أي انسان بينك, أي إنسان بينك وبينه قرابة أصحاب النبي أصحاب عليه الصلاة, الصلاة والسلام. والسلام امرك ان تتصدق عليه علي لتذوب العداوة وتحل محلها المحبة والمودة قال عليه الصلاة والسلام افضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكامل والكاشخ الذي يضمر العداوة في كشحه في, في قلبه فيه فيه فإذا تصدقت عليه, عليه, عليه, عليه وأهديت له هدية بينها تذول العداوة, العداوة وتحل محلها المخبة والمودة, والمودة والله, تعالي والله تعالى يقول ولا تسوي, ولا تسوي الحسنة ولا السياة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فأنه ولي حميم يا أيها الناس أفشي السلام واطم الطعام وصلوا, وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام فمسك الختاب وصلوا بالليل والناس اليوم تدخل الجنة بسلام إن قيام الليل عنوان الإيمان ودليل الاحسان كما بينا ربنا تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى انما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها فروا سجده وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاج يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون وقال تعالى ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين ثم فسر احسانهم فقال كانوا كان قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وكان النبي صلى الله عليه وسلم على جلاله قدره وعلو منزلته وارتفاع شانه مع انه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه وقيل له للنبي عليه الصلاة والسلام هون عليك يا رسول الله فقال لا. افلا احب ان اكون عبدا شكورا وقيام الليل من موجبات الجنه كما قال عليه الصلاه والسلام يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارham وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واغسل والمشركين وعليك بعدائك عدائتين اللهم ألفين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وعندنا سبل السلام واجعل مصرنا أمنا وأمانا, وأمانا. اللهم هذا البلد أمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين مصر. الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله Shabana Muhammad Rasulullah. shururullah Hayya nasrahi al-falah Konikoma tsunatu kunu Allah